Ihdina sero al mustahi, sero tal levine ennamta lehi. Oi rilmahtuu vialle, ei muu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 إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجا وأنزل لكم من لنعام ثمانية أزواج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 وَإِذَا مَسَّ لِنَاسٍ ضُرُّ دَعَ رَبَّهُ مُنِبًا لِّلَّيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيره قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار فَمَنْ هُوَ قَانِتُنَا نَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُلَ الْبَابِ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 فاعبدوا ما شيتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيام ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل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 من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانا ثم يهيج فَتَرَاهُ مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولل الباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي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 ذلك أود الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجه يسوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكثر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم وأجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون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 ياه إن رادني الله بضر هل هن كشفت ضر أغردني برحمه هل هن ممسكة رحمته قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون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 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس لنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة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 إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات ونور والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تمرون يعبدوا أيها الجاهلون ولقد روح إليك وإلى الذين مضى قبلك لئن شركت ليحبطن عملك لئن شركت ليحبطن عملك ولا من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره ولارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات وطويات بيمينه سبحانه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 حتى إذا جاؤوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله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 وَتَرَ الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين